بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل خمزة الممددن الذي جمع مالا معددا يحسر أن ماله أغلدا كلا ليمبذن في الحطمة وما أدراك من حطمة نار الله الموقلة التي تطلع على الأفئلة إنها عليهم مؤصلة في أعمال ممددا